فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إخوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ الْقَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى عسىأن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عساأن يكن خيرا منهم ولا فسكم ولا تنابزو بالألقاب، بأس لسم الفسوق بعد الإيمان، وما لم يتوب فَأُولَئِكَ همُ الظَّالِمُونَ يَأْمُرُونَ والذين آمنواا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم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 يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمن ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ